صفيدة العظيم في محاور محتلفة وكل محور من محاور الجنسات العلمية سيتناول موضوع معين ويسهد فيه عدد من الأساتذة الأجلاء فقط ريد أن أعلم تعليق بسيط على الفيلم المسيحي الذي شاهدناه في البداية وهو أنه لم يتضمن جزء هام جدا وهي الخطر التي قضاها الأخ أسران <تصفيق> سيد أحمد وزيرا للتعليم للسودان وهذه فترة مهمة جدا عصرته كزميل وقلت وقتها وزيرا للشباب والرياضة ثم الأخ أحمد عبد الرحمن وكان وزيرا للشؤون الداخلية ومننا الأخ المشير رحمان سهرداء وزير للدفاع طبعا بعد كده أصبح الرئيس الذي تعرفونه الجميع الأخ أثمان سيد أحمد كان رجل عظيم هو مقيل في حديث ولكنه قوي جدا في الدفاع عن رسل نظره لا يدائن ولا يرأي ويقول قولة الحق وكنت وإخوة الزملائي يشهدون له بذلك وكان أيضا ينظر للقضايا الموضوعية كان بيننا أحمد وأنا وأخوة عثمان موضوع مشترك اللي هو موضوع تدريب الشباب كان أحمد مسؤول عن مركز التدريب المهني لأن وزارة العمل في وثرة من الأوقات كانت تدريبا وكنت انا مسؤولا عن المراكز الشباب بسموها بوكيشنال تريننج سنترز بينوي فيها كل الذين لم يتمكنوا من مواثره التعليم وكان الاخ عثمان باعتباره وزيرا للتربيه والتعليم مسؤولا عن التعليم الفني وكما تعلمون عندما يتنازع الناس الاختصاصات تحدث كثير من المشاكل وكل وزير كان ينحاز الى عثمان وعندما جاء الأخوة أثمان اتدى وقال إنه هذه مرضية قومية يجب أن نجلس ثلاثتنا ونحاول أن نضع الصيغة المعقولة التي يعني نحل بها هذا الموضوع وقد كان وفي أشهد بإنه أثناء هذه اللقاءات كان موضوعيا جدا ولم يكن إنحاذ لوزارة التربية والتعليم كما درجت العادة كان عنده آثار واضحة جدا جدا في التعليم التعليم العام أو التعليم العالي وأذكر مراحضة ثاني جدا لألا أخي عبد الرحمن سوار الدهب عندما قلب علينا وقامت الانتفاضة اعتقلنا جميعا في كوبا مع دعوش ما سلح هذا تاريخ الوزير الذي لم يعتقل كلنا كانت تحوم حولنا الشبهات أنا كوزير في وقتها كنت وزير للصحابة و وأحمد كان معتقلاً قبل الحكاية حصلت قبل بشوية الأمور انكلبت ولكن عثمان سلاحه هذا الوزير الوحيد الذي لم يعتقل وده طبعاً واضح جدا إنه الإخوة قلبوا كل الأمور ولم يجيزوا سبباً واحداً يدعوهم من اعتقال عثمان سلاحهماً ظل حرا طليقا من بلاد السودان وجاءكم الى هذا البلد وباقيا فيه حتى لقيا ربنا سبحان الله لو اريد ان اطيل واستمر معكم على اخوي انه في شخص قدام الحمد لله لو افد بدل حديث فسأل أبو شوك إنه قال نحدث 45 دقيقة مقدمة برنامج ثم أراد أن يمتي الفرصة للإخوة المشاركين فقالوا له تحدثت بما فيه كفاية فلنبدأ المناقشة إحنا حقيقة عندنا وقت محدد والبرنامج كما تعرفون حصلت فيه شوية تعديلات وكان مفروض إنه كل واحد من الإخوة الأربعة يأخذ حوالي خمسائر دقيقة بره ليله <تصفيق> الاخضر المناظر من الليله تاخذ منها شويه حتى نحاول جس تو ميك ا كوبل وورد في البروبلم بتاع انا ارجو من الاخوه انه نختصر الحديث في حوالي حوالي 9 دقائق اذا كان سهل دقيقه ونرجو من كل واحد منهم ان يستشير ساعته بين اخرى حتى لا اضطر الى تنبيهه ونرجو ان يحرصوا على الزمن لانه ده عليه جلسات اخرى فحتى نحارض على الزمن نرجو ان يتدام ولو كل واحد طلع ساعته يتدام وكل افضل المتحدث الاول هو الدكتور تجسير حرام وسيتحدث عن النشأ والتطور الفكري والمعرفي لفقيتنا بروفيسور قسمان سيدي أحمد البيت السلام عليكم ورحمة الله السلام وبركاته بسم الله نبدأ بشأن الله ينتظم يعني التزم المواعيد يا <تصفيق> فالوقت الضيئة شوية كثير كان ممكن أن أقول للوقت الثلاثين حيختصر في الآتي ال... الولادة العنوانة عن دشأة والتكوين الفكري والمعرفة أي أكام معنى ال... كلمة المعرفة ديها تكوين الفكري هذه هي عنوانة التي تكلفت بها وفي التفاصيل الكثيرة اختصرها في الآتي أول حاجة تعالين يعني... تكوين الله عقول لها حل الآتي الله يرحموك الدينية من سوكتي وتكلم عنا الناس كثير جدا وإيه هو العائلة وتاريخها وتعليم القرآن وإنخلاف وما أدراك وأثمان بها يعني آخر للبناء نوعا ما ذكر إنه أورح للبناء أتى, أتى من الحجاز في 1910 جاءت في السودان هنا وكان هنا استعرف إلى الشاهدية في النهاية ثم أخذ البدارية هنا كلام طويل موجود ما في ذلك نقول لكنهم على الأصل يومنا الحجار دفق سوى عشرة السودان حتى في نصف كبابيش دي ما قال وصاهروا وقاعدوا هنا الناس في الكوة في البحر النين الأبيض ولكنهم يستعملوا هناك الناس فهذه النشأة الدينية التي نشأة عثمان هي عامل في رائع عامل مهم جدا في تكوين مهم جدا هذا امر الأمر الآخر تجاربه في مراحل التعليم كلها سواء كانت في عضرة أو في عدسينة أو في الجامعة الأول والأرصم الثاني والجامعي ثم ما بعد الجامعي هذا مهم جداً ما تعرضوا من أبكاء وتجارب في جامعة ضدنا على التحديد من أكان محضر الدوراني ثم في عطل قبطون في أستاذ الحيناً وإدارية الحيناً آخر ثم ما عارفوا الخدمة وأثناء عملوا في جامعة الزارجة في نيجيريا مهم جداً أيضاً ثم عزل السودان بعد ذلك وتجل وترك وزير بالتربية ثم جاءت إلى قطر والعمل بها حتى كل هذا قوى الشخصية أصمان صيد أحمد تماماً وشكل تكوينه الفكري والمعلم وهذا كله يبدو جلياً في مؤلفات أصمان العدة من رهنال ومؤلفات المشورة مباحثة مرة هناك لكن لا جمعة الأوج فهذا هو الأصمان وهذه هي العوامل المهمة التي فصش ببعض الأشياء في التجربة في نشأته في بعض الناظرين أخفر بعض الأشياء يا مجال بروسر عالمس يتحقنه مكان لكن في أشياء صعيرة صعيرة يعني الناس ما ذكروا أنا مذكورة هنا إنه لا شكل أن عثمان تعليمه الأول على الخابة يمكن كان في مصول كنتي لا أمتأكيد لكن أظنه كان كما قال محمد الدولي أما تعليمه الأول والأوصل كان في عضا الأول على الأساس بقرصة على الأساس في عبدالله في فترة معينة من أربعين أو أربعين، أربع, أربع ثم تتعود بعد ذلك مدرس ودسيننا الثانوية وهي لا يعرفون مدرسة الثانوية في ضواحي والدرمان وتحدث عنها لعقد تجربت غصمان في ودسيننا وتجربت فيه في خرطوب وليساً خرطوب الجامعين ثم تجربت فيما بعد مهمة جداً في تكل غصمان سياسياً وفكرياً تماماً يعني فودسيننا يعني أثرت في نشأته، في تكوينه كما قلت لأن سيدنا كانت إحدى ثلاثة مدارس ثانوية باقتصاد تخرج منها معظم معظم يعني قيادة العمل العام في السوداء لا أشك في ذلك أبداً حتى الآن، هذه ثلاثة مدارس وهي كالصفات الاثنين حانتوبة وانتقت بالذات بالذات والسيدنا كانت مدرسة وانشعت على نسا اما مدارس البريطانيه سواء طوف سكولز لو قلنا عام الكراسم في العربي شويه لكن هي بابل كانت تعلم فيها ابن ابناء البريطانيه اما والدين ورسويات الاثنين ما كانت كانت تعليت فيها كل ابنائها الشعب المتميزين كانت مدرسه داخليه صفويه ايضا تالف فيها كثير من الطلبه السودا كما قلنا و, و... الامر لأنه منظر الطلاب ما كانوا من الطبعات المتوسطي في نيلتار وإنما كانت من الطبعات المتوسطة الفقيرة لكنهم كانوا طلبة ودرجوا بأنهم متميزين أكاديميا طلبة كانوا أيضا تشعالهم ليست هو التعليمية وأكاديمية فقط وإنما كانت تشعالهم لما كان رثمان طارف ألسلنا هو السنان السياسية مستقبله، مشاكله وكانت ما تستعج بالسياسة في أعصاب طلابهم والطلاب فيها كما كان في المدرس كما كان في عبت الخرطوفي مع بعض يعني مقسمين كانوا عقائدياً يعني بين قسمين كبيرين يسمون اشتراكين صور اشتراكين مرات سموشوين أحياناً والإخوال المسلمين قسمين ديل القسم اليميني والقسم اليساري تسموه <تصفيق> ما شيء ها اليساريين ديل او الاشتراكين كانوا مرات في عرفوا بأسماء مستترة شوية كان مؤتمر الطلبة الجبهة الديموراطية أشياء زي ذلك يمكن خف كانت هذه التجربة بسعب السياسي هذا العقائد هذا مهمة جدا في تكلترناب كلهم بما فيهم رثمان وانا في رأيه حتى في رضكهم السياسي فيما بعد البنسة الثانية على ذلك كانت مهمة جدا نحن كانت في عسلين وشفناها وشفنا أثرها الوحيد بعد عسلين ممكن ما استفادت فيها في رضي السياسي كل نفس شيء كان يجب أن يكونوا خلافة الناس كانوا يجبون منهن فيها وكانوا يعني هذا النشاط الجامعي مو... النشاط السياسي هذا الاثر هذا كان مهم جدا طيب يعني هذا واضح أن قلت ديا في الدور اللي لعبته جامعه الطرق الذي لعبته مش بس الطلاب اللي التاحوا بالجامعه من امسمار وطلاب الطاقه الجامعي اللي اصبح الجامعه كانوا بيلتهم بها وعاش جو شبيه بالجو الذي عاشوا في المدرسه الثانويه وهو ايضا جو مشحون بالعمل السياسي والنزاع العقدي من الطلاب أخوان مسلمين يساريين وصراكين كما سمت ف وده كان واضح جدا في اتحاد طلاب يعتخرطو والذي لعفو أصمان دور بارز جدا هذا كان رئيس الاتحاد كالسيكرتير ف... فيعتخرطو أياما مليئة بالسياسة اتحادا كان يعني يمكن جزء عام للسياسة في طريقة السودان السياسي برأيه والوطني ويمكن ده يتجل في أمريكا نذكرهم يعني نشاط الطلاب يعني أعطى خرطوم قيادات الأمة السودانية وأن دور كبير فيها يعني أعطى خرطوم لعبة دور جدا في انتفاضة أكتوبر 1964 ذاتي آنهاد القطم العسكري قطم بريط إبراهيم كذلك نفس المجموعة الطلاب الأسازة قياة العمل العام ذلك ومزاعة الطلاب لعمه دور اخر مشابه لذلك في انتفاضة ابريل 1986 ايضا الان هاد حكم جفر نيميل في السودان ولعله هذا يعني يذكر انه دور الجامعة يمكن خل السودان كما يقال الان انه شهد ربيع عربي في السودان قبل عشرة السنين من الربيع العربي اللي تشهدوا الدول العربية وبعض دول العربية الآن الناس أخفز، هذا هو الجو لدى عاشه في رادسينة في الخرطوب وكانت له صولات جولات لا نذكر عنها كثيرة لا نذكر معاصره وزملائه بالخلط كثير أثمان من أشياء تبريد فيه طيلة هذه الفترة أنه كان يترى بعض الأشياء بعض الزملائه أنه كان صليح جداً في أراؤه وكان لا يخشاك الحق لما تلاقي إذا اقتنع بشيء يمشي فيه حتى وإن كان يعني أثار بعض المعاملون عنه هذا واضح جدا في قرار اتخذ رسمان إنما كان عميدا للطلاب في جاة الخرطوب أول قرار أو أول شيء سواه إنه دخل يعني كانت الخدمة الخاصة الخدمة الذاتية في, في قاعة الطعام للطلاب حتى إذا كان الطلاب بيحضموهم قاعدين في القرار في القولات وكذا بيحضموهم عمال وكذا يجعل كنس العلم عثمان غير هذا وأثار ضد الخبير جدا في جاوس الطرق ومظاهرات ودوش لكن في النهاية يقترع به الناس ويقترع هذا قرار حكيم وقرار حظاري كما في رأيه فمن ثم كان لا يحل على الحق أبدا وكان من كما قلنا تدينه بيئة الدينية هذا التدين واضح في التصرفاته هذه واضح فيه كتاباته كما قل يلاحظ الشيخ ذلك أنه إصمان أولاً ما اتجه اتجاه الأكاديمي كتب عن التاريخ الإسلامي مش عن أي حال يأهره ويموت في كتبه أنه اهتم بالتاريخ العباسي خاصة يعلم بالتاريخ الإسلامي عامة وركز أيضاً عجال الحضارية ورسل السياسية في دراسة للتاريخ الإسلامي فرح في ذلك كثيراً أمسلة كثيرة جداً بل أن عثمان ثار يعني الرسالة كتبه ليه رسالة على المتصم أو عسكة ليه سبخ المتصم الخليج والمتصم والأتراك يعني زي نهج فيها نهج لم يكن معروفاً لكثير من الكتاب والأخير اللي هو العرض السميق معظمهم أنا ذا نهج فيها نهج الذكر النهج الذكره الأقرب شوية وهو نهج من في الكتابة التاليخية وهي التحليل والتفسير وتعليل التاليخ ربطاً حاجز بأسبابه واستنتاج العبر منها. عثمان في كتابات كلها سائر على هذا الشيء. التحليل المستمر. النظرة النعطية الواضحة والظاهرة فيه والأكاديمية الظاهرة في كتاباته وهي ينقذ المصادر وقيمة ثم يحلل الحوادث ثم لا يهتم بالتفاصيل معروفة للناس. ومن ثم لوحنا. حصة وغير يلاحظ أنه عثمان تميز في كتاباته على أكاديمية في الدكتورة مثلا بالذاشة الدكتور وعيراه بالإيجازة الشديد كان سمته مقل ودل أبدا ما في حش فيه كتابات كل عشاك كذاباته صغيرة صغيرة يعني حتى إذا الدكتور الدكتورة في فيها عثمان كانت مثيرة جدا قدركة جدا أثارت اكتباه حتى بين الجميس والنصر يمتحنوا أشعر بهذا الأمر إن هذا الطالب بالضبط الذي أقوله فالإيجازة هوري فيه عثمان في حياته الخاصة وعلمه في كتاباته ويمكن ده بعض الناس يتكلمين عثمان موغل في الكتابة عثمان ليس موغل في الكتابة إنما موجز في الكتابة موجز كثيراً ولا يعني ما في التشرك كثير دماني. ده كله يمكن يعني أثر في يعني فكرة عثمان في تكوينه إلى حل بعيده فده الأسلامي كثير عنه هنا. منهجه في كتاباته الأكاديمية وغيرها يتسب بشيء من الحداثة والبعد عن التعديد المميطة او كما سموا بعض الناس حصارا ماضي يعني ما في الاهتمام بالمصادر الأولية والوقوف عند في إلال وقدسي وإنما عصفان لا يتورى أبدا ولا يخاف أن ينقض الطبر أو حقيقه في الطبر وخلافه كما أنه الحداثة في أنه أتى بكثير في كتاباته على الإسلام، حضرة الإسلام، التنخل عباسي للدان بأراء جديدة مثلاً أثمان لا يفسر مجال عباسي للحكم بأنه كما كان كثير من الناس أنه هذا انتصار الفرصة على العرب أبداً، وعشان كانت تبقى في الناس ثورة مليئة القضايا العربية لا يفسر مثلاً أبداً أثمان يعني صراعاً مأمون والأميل الأبناء أو أبناء الرشيدة الاثنين دين بأنه صراع فارس أو فرص أيضاً مع الرؤ لأن الأمين المفارسي وإنما فسّلت السياسة الاجتماعية اقتصادية أهمى صراعي أقليمي عثمان نفع على الدولة الوينة دوت العرب وإنما هي دولة كذا وكذا وكذا فهذه الموضوع الجديدة وأبحث في الكتابات عن تاريخ العباسين عن تاريخ إسلامي يعني أشياء تاريخ كثيرة لك ما يسمح له صححة ووحاد عن طريق التعليد فيها طيب عثمان أيضاً يعني لعنته من الأشياء المهمة جداً أنه يدوس التاريخ الإسلامي ليس لدأس الماضي أغلبه إلا بقى بالحاضر والمستقبل يعني عثمان كان يحامل دائماً استخلاص بعض الحقائق وبعض النتائج وتنزيله على الواقع، واقعاً على من ذلك يتامل مشهور ثلاثية التقم والذي نفعله كان يتحدث عن الخلافة، عن السلطة، عن شرعية وهو يذهب إلى أدنى الشخص أنه يرى أن التاريخ العباسي ثلاثة قائلة أن التاريخ العباسي يعني فيه أشياء مثلا يقول يا إمة إمة الفقهار كانوا يتحدث على الإمام وخلافه وخلافه ويتحدث عن حق الام، الأمة في التاريخ خليفته ما دام يطيع الشرع عليه الطاعب واسمان يرى يعني حال الوقت أنه هذا الأمر يجب أن ينظره بشيء ينظر من الحصري وكذا وأنه على الإسلام لن يبقى لن يقوم مقايمة إلا إذا التالي هذا الاتياه الشوهري الدموراتي الصحيح أدين يعني يختار الشخص حاكم وخلافه في له كتابات على أفريضيا العرب الإسلام كلها كتابة أصمان كلها لوحدة لاحظة لا تخلع عن تاريخ إسلامي كنت معينة انتشار الإسلام في مكان أفريضا في السودان في خلافه أمة الإسلام ماضيها حاضرة مستقبلة كلنا حول هذه الأمور ومن ثم اتمامه الشديد بالتاريخ الإسلامي من هذا المنطلق من البيئة التي مشأت فيها فيه. عثمان أخيراً في الدكتين بقيتين تيّبته في من دليل كانت في تبكين الفكري أولاً اتمام الإسلام في, في أفريقيا عامةً بانتشار الإسلام في أفريقيا بطريقة الانتشار بإسلام مسالح السلكة وخلافه وخلافه هو السنة من ضمن ذلك يعني تحدث عن الصوفية، الطرق كيف جاءت الصوفيه إلى السودان الى اخره عامه وذكر ان قبل اخذ روح قال انه يعني باختصار انه الاسلام انتشر في افريقيا ليس عن طريق الدوله ولا عن طريق الفتح وانما بوجود فردي من التجار ومن الدعاه ومن التجار ومن الزهال الى اخره وان الدوله لم يكن لها اي شأن بالدوله الاسلاميه كانت في دولاتها في انتشار الاسلام انتشر يعني في هذا هذا طيب وتحدث في هذه الفترة عن نيجيريا بالذات وتحدث عن حركات الاس... أثر الإسلام في الحركات التحرورية في نيجيريا وبالذات حركة رصمان بوفيري وقارنة بحركات مع المعركات كثيرة على رصمان بوفيري وفوديو وفودي وفودي. ثم في نوع كلام مهم قلت لدينا نحن عن عن في السودان وما هي وكيف نشأت وصار شيء لأنه الإسلام السنة ما فيه مهديلية الأولى في القرآن وأولى في ما بالأكيد في بعض في السودان في بعض العلاكات منتشرة منها عالمي مؤدراك وخلافه ما حدث لظور المهدي ثم في بعض العلاكات في أربع أفريغيا ومفودي ومؤدراك وذي برضو أشيء المهم جدا لذكروا بأنه أنه على الإسلام هذا كانت على التحجم الصليبية استعمارية كبيرة جدا وأن الحركتين ذلك الثودي من جهة والمهدي من جهة وحتى حتى الحركة السنفية في نجل عبدالله عبداللهام كلها كانت انتفاضات إسلامية برأيه ضد التغول دي وضد السياسي والفكري آنذاك وده مهم جدا فأنا محتتم بالكلمات الآتية وأن أصمان ظل التاريخ الإسلامي ما حقت نظر القرصير لأصمان سيد أحمد وبركز اهتمامه كما يقول يعني أن ماذا الأمة دائما يعني. مطلوب التثبت بعد من ذلك في بعدت حاضر الامه وضيق من هويتها دي مواجهه مشاق مستقبلها وترجيه والتحول فيه والتمكن ليه اتاول تعرض بالحجمه قلناها دي حاول في كثير من الكتابات اللي ذكرت دي مثلا واحد بكتب عن ان يبتعد عن عن منهج المستشرقين السائرين في اعقابهم بس غير كده لكن عثمان اللي كان متاثر بالال منهجيه الغربيه التي تلقاها يا طريقة البحث والمنهج والتجرد ونعض المنظر للمصادر وخلافه وكذا أنا أخيدي أسماني استفادة من دراسة جارة سنطر على يد دوئ سرير وتخلينا أضيف أن هذه المنهجية مهمة جدا ولسا الاستشراف والمستشغرين شرع كما يظن كثير من الناس وفي خير كثير جدا في الاستشراف إن فرصمان تعلم من ذلك ولكنه لم يسر على نهج المستشعرين وإنما صح كثير من الآراء السشاقية حول دولة عباسية حول الإسلام بصفة عامة ومن أهمها إنه قال إنه المسلمين عليهم أن ينظروا الإسلام وحضارته ليس من جانب عرقي ولا إقليم ولا قبلي وإنما أن نظرت ذاته إنه دين جامع في سواسية الناس الأحيان هذا كله يعني وقال إنه صراعات دول العالم الإسلامي قد أسحبت في فقدان الإسلام مكانته وضعفته وفتحت لذلك الأنبواء أبد الغزو وتحدث عن بعض الإسلام تحت أسواع القصولية وحق الإنسان والسلام وما أدراك هذه كلها نتحدث عنها وفصل في أن الإسلام يعني ليس هو فقط يعني إهدار من خيارات الأولى للإستعمام وإنما قال هو محارم هو مصري بالحوية وتشويه للتاريخ وقال إنه هم الحضارة في حالة الإسلام المسلمين وحضرته وأن تجعل الإسلام في حالة ضحف واضطراب وحروم الزلغة حتى يسل عليها القضاء على الإسلام المسلمين في هذا الديار في أخير وخلافه فمن الثامن هذا اليوم هو أن كل هذه العوامل النشأته، تعليمه، نشاطه، في الثالث، في الجامعة، خلافه تجريبته في السنودان، الثرة، كأستاذ، كإدارة، كوزير ثم انتقال العوامل الفريجيلي وكسره من ذلك كلها كتعار المهمة جدا في وفي تكوينه الفكر والمعرف والسلام عليكم